Bismillahi w ramach kultury i prawu. Współpracującym się w tym ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون وما اهلكنا من قريه ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما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 ما ننزل الملائكه الا بالحق وما كانوا اذا منظرين انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الأولين. <تصفيق> وَلَا يأتيهم من رسول كَانُوا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا i ولو ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون فقالوا يظن اطفالنا بل نحن قوم مسنون ولا جعلنا في السماء رجوا وزينناها نظرا مِن من كل شيطان إلا من اترق السمع فأتبعوا سهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواتي وأنبثنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لفتم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح anzalnā minas-samā'i mā'an fa-qaynānakumū wa mā antum lahu bil-khāzinīn wa ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحسر إنه حكيم عليم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْهُ صَالِفًا مِنْ, من حَمَىٍ مَثْنُونٍ وَالْجَنَّةَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِنْ قَالَ رَبُّكَ الْمَلَائِكَةُ إِنِّي خَالِقٌ بَزَرًا مِن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 إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك أن تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ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 إلى يوم الوقت المعلوم <تصفيق> قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين <تصفيق> قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الواوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لها سبعت أبواب لها سبعت أبواب لكل باب منهم جزء لها سبعت إن المتقين في جنات وعقول ادخلوها بسلام آمنين ما في خدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين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 وجنون. قالوا لا توجل إنا نبسرك بغلام عليم قال أبسرتبوني على أن مثني الكبر فهم تبسرون قالوا bezsądu, بالحق فلا hafti, من القانطين قال ومن niekuli. من o ربه o mojej, قال فما خطركم أيها المرسلون قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إن لمنجوهم ندجهم أجمعين إلا مرأتهم قد جاءنا إنها لمن الغابرين إِلَّا نَرَأَتْهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ اللَّغِيرِ فَلَمَّا جَاءَ لِيُطْعِنَنَّ مُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا ثِيَابَ كَذِلْ حَقٍّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَاشْتَرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللُّؤْمِ وَاتَّبِعْ آدَابَهُمْ وَلَا مِنْكُمْ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 قالوا اولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بنات ان كنتم فاعلين لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون فجعلنا عانيها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين فَأَنْطَظْنَا عَلَيْنِ مَحْجَارَةً مِنْ سِجْلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا لِلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسْبِيلِ فِي ذَلِكَ لآيات أصحاب الأيكة لظالمين Przewodniczący, منهم وإنه Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا يمحتون من الجبال بيوتا آمنين فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وَمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّحْفَ إِنَّ ربك هُوَ الْعَلِيمُ ولقد أنت إلى مِنَ من المثاني الْعَظِيمِ العظيم لا تمد عينيك إلى ما مت عنابني أزواج منهم ولا تحزن عليهم وخف جناحك للمؤمنين. وَقُلْ إِنِّي أَمَنذِيرٌ مُّبِينٌ كَمَا أُنزِلَ عَلَيْكَ قُرْآنٌ الَّذِينَ نجعلُ الْقُرْآنَ عَظِيمًا فَوَرَبِّكَ, لنسألنهم أجمعين فوربك لنسألنهم أجمعين ما كانوا يعملون تصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أَنَّكَ يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يَأْتِيَكَ اليقين